جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم لهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا ووفر الله لنا ولكم ولي المسلمين أجمعين آمين جاء عدد من الأسئلة في توجيه كيف يلعن المعين هنا لما أخرج الصحابي متاعه فيسألونه مسألة لعن المعين هذه فيها تفصيل لأهل العلم أما اللعن لعن الفاعل أو لعن من فعل هذا الأمر لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الأرض فيلعن بالتعميم ما لا يلعن بالتعيين ولهذا لما جئ للنبي عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي كان يشرب الخمر مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة لما جاء بالرجل فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله وهؤلاء لعنهم واقع على من قام بهذا العمل من اذى جيرانه من اذى جاره حتى بلغ به الأمر هذا المبلغ والله أعلم يقول حفظكم الله بعض الجيران لا يعطي إلا إذا بقي من أكله وخاف أن يتلف أن يتلف عليه فيعطي جاره وجاره يعرف هذا منه فما توجيهكم لهذا الفعل الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا ليس أن يعطيه فضلة طعامه وإنما يكرمه من طعامه يقسم له من طعامه لا أن يعطيه فضله طعامه أو بقايا طعامه او فضلات الطعام فهذا ليس من الاحترام للجار وليس من الاكرام له وانما يكرم باعطائه جزء من الطعام يقتطع له جزء من الايدام او جزء من الطعام النظيف ويقدمه له يغرف له بما يغرف لنفسه ويكرمه بما يقدم لنفسه ولولده ولكن يعطيه شيئا قليلا أو قدرا يسيرا ويستبقي له لولد حاجتهم لكن الفضلات وبقايا الطعام أو الأشياء التي يخشى أن تتلف فهذه ليست من الأمور التي ارشد إليها النبي أو قصدت في مثل هذه الأحاديث لماذا كان المخاطب في الأحاديث النساء يا نساء المسلمات قالوا إن الأصل أن هذه الأمور من أعمال المرأة هي التي تصنع الطعام وهي التي تقدر الحاجات مثل زيادة في الماء ماء المرق في في ماء المرق المرأة هي التي تقدر ذلك وهي التي تعرف ما هي الكمية المناسبة فالمراه هي التي توالي هذا الأمر وتقوم على صناعته وعلى إعداده فإذا كان مثلا تريد أن تعطي